بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع له وعدده يحسوا انما اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه الله مؤصده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدد